Är de والشمس والأمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ويتم نعمته عليك وعلى آل كما أتمها, على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم الحكيم لقد كان يوسف آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرأوا أرضا لكم وجه أبيكم وتكون بعده موما صالحين قال طاهل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجب وألقوه في ضيابة الجب ينتقبه بعد السيارة إن كنتم وتوحانا الىنا تنبئ انهم هذا لتنبئ انهم بامر انهان ان انت مذمم الا لنا ونوكم صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذيب اولم تسولت منكم ان فسكم امرا فصدر جميل, فصبر جميل عندنا الوطن تدق من صنع مهدرب وان الناس يدمنا قالت ما تزامن اراد من اراد من كسو ان ابا ان يسكن عذاب الين قال هنا ودتني عن نفسي وشيد شاني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 I'm going لا شر الله ما هذا بشرا إن هذا وما إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لنتن ليه ولقد وكيف هم ان انه هو السميع العليم ثم بددا من بعد ما راوا الايات لا يشعرونه حتى ادخلنا المسجد بدانا قال احدهما ما اني اراني اعصي وقال ذا تاكل الطير من نبهنا بتعويلنا نراكم من المحصين قال لا يهديكم الطعام ترسقانهم اننا نبتكم بتعويل الا نبتكم بتعويل ذلكما إِنِّي تَرَكْتُ مِنَّةَ قَوْمِ وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتئان وقال للذي ظن أنه ناجئ منه مفتوني عياد ربك فآساه الشيطان ذكر ربه فهدف في السجن بضع يتوهموا الاحلام بعني وقال الذين جاء منهما وذكر بعدهم امه انا انبهكم بتاويله انا انبهكم بتاويله ان يوسف اي مصر تبقوا في سبع بطرات ناس سبع عجال مِن سَبْعٍ عِجَابٌ وَسَبْعٌ هُنَاكَ ظُلُمَاتٌ وَأَصْرَيَاتٌ لَعَنَ مِن جَهْلِنَا النَّاسَ عَن لَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا كَمَا حَصَدْتُمْ فَادْرُوا فإِذَا حَصَدتُمْ قرون ثم يأتين بعد ذلك 70 عام يكل ما قدمتم لهم يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتين بعد ذلك عام في وس الناس وفي يعسرون وقال الملك اكنوني بي فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربي قال ارجع الى ربك فاساله ما بال امرات لات التي قطعنا ايديهم ان رب قال ما خطبكم اذ وصف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من يسره قالت امرأة عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته يا شان نسيم ورحمتنا من مشاء وانا نطيع اجر المحسنين قالوا يا أبانا هل نبغيها لي بضاعتنا ربتي لينا ونبير أهلنا ونأفع أخونا ونستاذ كيل بعيل ذلك كيل من يسير قال لن نرسله معكم حتى تقضوا تأكلون مأكلا من القوالد تأكلون من غيره لا تأكلون No, no, no. no, no. فَلَمْ <تصفيق> أَمَرَ امر و صبر جميل تصلى الله سنتاوك يا لي قالوا قلت الله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين وانا انما اشكو بثي وحزني الى الله يا يوسف واخي ونادي اسو من روح الله انه لا يياس من روح الله الا من طاغ فلما دخل عليك من يا ايها العزيز مسنا وامنا الضم وجئنا ببضاعه مزكاه فاغفر لنا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُعْطِي أَجْرَ في واديك القريم تكلم جاء المبشر الله علا وجهي الله علا وجهه ترتد بصيرا وقال الم اقول لكم انني امن من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا جنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا قال له سجد وقال هل الصالحين ذلك من امر sad' what that وَلَنَارُ الآخرة, الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَلَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا